وبعض العلماء يشترط الإسلام وبعضهم يشترط العدالة ولكن ذلك خلاف المشهور وقوله واللفظ والمعنى فالخبر المتواتر لا فرق بين المتواتر فيه لفظا بين متواتره لفظا وبين متواتره معنى فالمتواتر اللفظي معروف ظاهر صحيح وأما المتواتر المعنوي فهو أن تختلف عبارات الألفاظ ويتضمن كل منها معناً كلياً يستفاد من جميع الألفاظ المختلفة كما لو أخبر شخص أن رحمة الله رجل كريم رجل أعطى ديناراً مثلاً وأخبر آخر أنه أعطى ناقة وأخبر آخر أنه أعطى سيارة وأخبر وهكذا فالجميع قد اتفقوا على نقل معنى كلي وهو الإعطاء. وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول أي ذاك أي خبر متواتر خبر من تعريفه في اصطلاح العلماء ما هو من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول أي هو الخبر الذي نقله جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب أي توافقهم عليه لكن إذا كان خبرهم عن محسوس بإحدى الحواس الخمس لا عن معقول أما إذا نقلوا عن معقول فإن خبرهم لا يفيد القطر لأن الآلاف من العقول تتواطئ على الخطأ في المعقول كتواطئ الفلاسفة على قدم العالم وذلك باطل قطعا وكتواطئ النصارى على أن عيسى ابن الله ذلك باطل قطعا وكتواطئ اليهود على أن عزير ابن الله ذلك باطل قطعا ويدخل في المحسوس الشيء الوجداني وشيء الوجداني المراد به ما كان مدركا بالحس الباطل كاللذة والألم والفرح والسرور ونحو ذلك هذا شيء وجداني محسوس يدرك بالحس الباطن قال واوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد اي لا بد في الخبر المتواتر من العدد فلا يكفي فيه واحد ولا اثنان ولا ثلاثه ولا اربعه وانما لا فيه من عدد كثير وهذا العدد الكثير عدم تحديده بحد معين هو القول الأصح هو القول المعتمد وإنما ينظر فيه إلى أحوال الرواد فقد يروي مئة حديثا ولا يقطع بصدق خبرهم وقد يروي عشرون فقط حديثا ويقطع بصدق خبرهم لعدالتهم وضبطهم وأمانتهم إلى غير ذلك طيب قد يقال كيف علمتم أن المتواتر يحصل به العلم مع جهل تعيين العدد المحصل للعلم فالجواب أننا, أننا كما علمنا أن الخبز يشبع والماء يروي مع جهلنا لتحديد ما يحصل به الشبع والري كما علمنا هذا الأمر علمنا العلم أو حصل لنا العلم الحاصل بنقل العدد عدد التواتر وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو إثنى عشر بعض العلماء يقول لا بد أن يكون عددهم عشرين فأكثر وبعضهم يقول لا بد أن يكون ثلاثين وبعضهم يقول لا بد أن يكون إثنى عشر وهكذا وكل هذه الأقوال أقوال مرجوحة والقول الصحيح هو الذي ذكره الناظم بقوله الغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح الراجح أن الأربعة فما دونها لا يفيد التواتر لأن الشرع اشترط في الشهود على الزنا أن يكون أربعة عدولا ولو كان خبرهم يفيد التواتر لما نظرنا إلى عدالتهم ولم احتجنا إلى معرفة عدالتهم مدام خبرهم يفيد القطعة ولذلك فإننا نقول بأن الأربعة بينه ليست بعلم متبعة وما زاد على الأربعة فهو راجح فهو صالح صالح لكونه يفيد التواتر فينظر فيه إلى أحوال الرواة وأحوال الناقلين وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد إذا تعددت طبقات السند في الخبر المتواتر بأن كان طبقاته كثيرة طبقتان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى غير ذلك فلا بد أن يحصل التواتر في كل طبقة أما إذا لم يحصل التواتر في كل طبقة فإن هذا الخبر لا يكون مقطوعا بسطره مفهوم يا شباب؟ مثال الأحاديث التي تواترت في كل طبقة حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار خمسون وسبع نار ومن كذب منهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الففين فهذه كلها أحاديث متواتره في جميع طبقات سندها مع اختلاف بعضها بعضهم تواتر لفظا وبعضهم تواتر معنا ومثال ما تواتر في بعض طبقات السنة دون بعض حديث إنما الأعمال بالنيات فهذا الحديث رواه عمر بن الخطاب من الصحابة فقط ورواه عن عمر علقمة بن وقاص ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي محمد يحيى بن سعيد الأنصاري ثم بعد ذلك تواتر عن يحيى ابن سعيد فهذا الحديث حديث كما يسميه العلماء حديث مشهور م? وليس بحديث متواتر وأما إذا كان الخبر له طبقة واحدة فلا إشكال فيه فلا بد أن تكون هذه الطبقة متواترة يحصل فيها العدد والأمر فيها واضح قال ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطقه وبعضهم يفيد حيث عول عليه عندنا الآن مسألة أو مسائل مختلف فيها الحديث إذا وافق الإجماع هل يدل ذلك على القطع بصدقه أم لا يدل ففي ذلك أقوال أشار الناظم إلى بعضها الأول وهو القول الصحيح أن موافقة الاجماع لخبر الاحاد لا تفيد القطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الخبر المروي احادا مطلقا لجواز أن يكون مستندهم غيره أو يكون ظن الحكم من هذا الحديث فوجب عليهم العمل بما غلب على ظنهم وإن لم يكن مطابقا في نفس الأمر وهذا القول عند من يجيز ذلك في حقهم لان تجتمع الأمة على أمر تظنه صوابا وهو ليس بصواب في نفس الأمر ولكن القول الأقوى أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على أمر تظنه صوابا وهو ليس بصواب في نفس الأمر وإنما الأمة إذا اجتمعت على شيء فلا بد أن يكون صوابا في نفس الأمر. القول الثاني أنه يفيد القطع لاعتضاده لا بالقطع الذي هو الإجماع وهذا واضح. القول الثالث التفصيل إن صرح المجمعون بأن ذلك الخبر هو مستندهم أفاد القطع وإلا فلا وإلا فلا فالقول الصحيح هو التفصيل. وهو أنهم إن صرحوا بأن هذا الخبر هو مستندهم فذلك دليل على صدق وصحة هذا الحديث فإجمعوا الأمة على العمل بحديث معين مع التصريح بأنه مستندهم هذا مقوي له بل جاعل له في درجة إفادة القطع بأن ذلك الحديث حديث صحيح أما إذا لم يصرحوا فلا يفيد القطع وانفه إذا ما قد خلا وانفه الضمير هنا يرجع إلى أي شيء للقطع أي إن في القطع مع دواء رده من مبطلي كما يدل لخلافة علي يعني أنه لا يفيد القطع بصدق الخبر عدم إبطاله مع توفر الدواعي الباعثة على إبطاله إذا كانت هناك دواعي على إبطال الحديث ولم يبطل الحديث بل ترك الحديث مع وجود الدواعي الباعثة على إبطاله قال ذلك لا يدل على القطع بصدقه مثال ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل علي رضي الله عنه وأنه كما قال رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى وحديث من كنت مولاه فعلي مولاه فهذه الأحاديث كانت تروى في عهد بني أمية وبن أمية معروف أنهم مخالفون لبني العباس ومع ذلك ما أبطل هذا الحديث وما تصدوا لإبطال هذا الحديث فذلك يدل على أن فذلك لا يدل على أن هذه الأحاديث أحاديث مقطوع بصدقها مع أن هذه الأحاديث حديث صحيحة الأول رواه مسلم والثاني رواه الإمام أحمد ولكن الكلام هنا ليس على الصحة وإنما على القطع بصدق الخبر وفرق بين القطع بصدق الخبر وبين الصحة كالافتراق بين ذي تأولي وعامل به على المعولي ايضا افتراق العلماء بين عامل بحديث ما وبين مؤول له غير عامل به لا يفيد القطع بصدق ذلك الحديث لا يفيد القطع بصدقه على القول المعول عليه كما قال الناظم وهو مذهب الجمهور وبعض العلماء يقول يوجب له القطع قالوا لأن الكل قد أجمعوا على قبوله لأن تأويله يستلزم القبول ولولا ذلك لم يحتج إلى تأويله لو كان الحديث باطلا لما احتجنا إلى تأويل لقلنا الحديث باطل وكفى وايضا العمل بظاهره يستلزم القبول فهؤلاء الذين عملوا به إنما عملوا به لقبوله عندهم فصاروا إذن مجمعين على قبوله لكن هذا الكلام متى ما لم يعلق التأويل على تقدير الصحة هؤلاء المؤولون الذين يؤولون الحديث إذا لم يعلقوا تأويلهم على تقدير صحته أما لو قالوا نحن على فرض صحه هذا الحديث على تقدير صحته نؤوله بكذا فهنا الحديث لا يصير مقطوعا بصدقه حتى على قول هؤلاء لماذا؟ لأنهم إنما أولوه على تقدير صحته ونحن كلامنا في تأويله مع اعتبار صحته مع اعتباره حديثا صحيحا ومثاله حديث أبي رافع عند الإمام البخاري الجار أحق بسق الجار أحق بسق أي بسق بجاره فأكثر العلماء أول الجار على أنه المراد به الشريك المقاصد لحديث جابر المتفق عليه فإذا ضريبة الحدود وصريفت الطرق فلا شفعة وبعض حمله على ظاهره فقف أوجب شفعة للجاب غير الشريك فنرى أن العلماء قد اختلفوا فبعض أوله بدليل وبعضهم عمل به فعلى القول الأول هذا الحديث صحيح طبعا لكنه لا يقطع بصدقه أي لا يأخذ درجة الخبر المتواتر في كونه مقطوعا بصدق، وبعضهم يقول يفيد القطع لأن الفريقين اعتبروا هذا الحديث، فالذين أولوه أولوه على على اعتباره حديثا صحيحا، والذين عملوا به عملوا به على أنه حديث صحيح، وايضا لو عمل به العاملون. احتياطا قالوا نحن نعمل به احتياطا فهنا أيضا هذا الحديث يخرج من محل هذا الكلام لأنهم إنما عملوا به احتياطا والكلام فيما إذا عملوا به اعتبار لصحته. قال بعد ذلك ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخف حاضري يعني أن مذهب الجمهور من العلماء رحمهم الله تعالى أن من أخبر عن أمر محسوس بحضره جمع يحصل بعددهم التواتر وذلك الأمر مما لا يخف عليهم عادة ولم يكونوا خائفين من ذلك المخبر وسكتوا ولم يكذبوه وهم سامعون لما يقول فإن ذلك يفيد القطع بصدقه. بصدقه لما؟ قالوا لاستحالة تواطؤهم على السكوت على الكذب في مثل هذه الأحوال عاده وبعض العلماء يقول يفيد الظن فقط لماذا لامكان ان يسكتوا لا لشيء يجوز انهم جميعا يسكتون لا لشيء قوله حاضر هذا وصف لجمع أي مع صمت جمع حاضر لم يخف فهذه شروط في هذا الجمع الحاضر أولا لا بد ان يكون جمع ولا بد أن يكون حاضرا ولا بد أن لا يكون سكوته لخوف أو تهديد أما إذا ما كان جمعا يحصل به التواتر أما إذا ما كان حاضرا أما إذا كان حاضرا لكنه كان خائفا من شيء فهذا طبعا ليس محل الكلام فمذهب الجمهور أن الخبر الذي هذا حاله يقطع بسطر وبعض العلماء يقول إنما يغلب على الظن صدقه فقط ومودع من النبي سمع يفيد ظنا أو يفيد قطعا وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت على الإنكار ان نخبر إذا كان بمكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبرة وسكت عن الإنكار عليه ولا حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت ولا للمخبر على الكذب انتبه لهذه القيود النبي أولا يسمع خبر ثانيا النبي سكت عن الإنكار عليه ثالثا لم يكن هناك حامل لسكوت النبي صلى الله عليه وسلم ورابعا لا بد أن لا يكون هناك حامل للمخبر على الكذب إذا حصلت هذه الشروط الاربعه بعض العلماء يقول إن مثل هذا الخبر يفيد القطع أما إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فهذا لا إشكال فيه لا يفيد القط طبعا وأيضا إذا سمعه وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حامل على الصمت ككون المخبر كافرا ذا لجاج وجدال. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وقد أنكر عليه قبل ذلك مرارا ولم يفد فلا يكون صمته عنه دليلا على صدقه وكذا إذا كان للمخبر حامل على الكذب ككونه يدافع عن نفس, عن نفس معصوم أو مال فلا يفيد ذلك أيضا صدقه واحد يأتي الى النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى يدافع عن نفسه في مسألة أو في مال أو في شهر في عن نفس إلى غير ذلك فهو يدافع عن حق من حقوقه أو عن مال أو عن نفسه فهنا دافع لكذب هذا المخبر ففي مثل هذه الحال لا يفيد هذا الخبر القطع قال الإمام العبادي رحمه الله تعالى هذه المسألة لا فائدة لها يقول الشيخ محمد الأمين لما لا فائدة لها؟ يقول إذ لا يتصور وهو ينقل عن إمام العبادي إذ لا يتصور حصول العلم بالصدق لأحد لتوقفه على العلم بانتفاء كل شيء يحمل على التقرير ولا يمكن العلم بذلك لأن الحوامل لا تنحصر وقد يخفى الحامل ويشتبه بغيره فيظن ما ليس بحامل حاملا كالعكس فيقول بناء على هذا وبناء على أن الحوامل لا تنحصر وبناء على أن الحوامل منها ما يخفى ومنها ما يشتبه بغيره إذن يصبح هذا الأمر امرا بعيدا وامرا فرضيا فقط ليس له ثمرة قال بعد ذلك وخبر الاحاد مضنون عرى عن القيود في الذي تواترى والمستفيض منه وهو أربعة أقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول جلي هنا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على خبر الاحاد والاحاد أي الحديث حديث الواحد والحديث الواحد أو حديث الاحاد هو الحديث الذي عرى عن قيود الحديث المتواتر وهو حديث يفيد الظن اليقين عند جماهير العلماء كما ذكر الناظر وسيذكر بقية الأقوال فيما بعد وعرفه بقوله هو خبر عارض عن قيود المتواتر التي سبق ذكرها فخبر الاحاد إذن هو خبر واحد أو خبر واحد أو اثنين أو جمع لا يحصل لا يستحيل تواطؤهم على الكذب أو خبر جمع يستحيل تواطؤهم عليه عن معقول لا محسوس والمستفيض منه وهو أربعة أقله أي أن المستفيض من خبر الاحاد وعليه فالقسمة إذا ثنائية إما حديث متواتر وإما حديث آحاد والآحاد هو المنقسم إلى مستفيض وغير مستفيض بعض العلماء يقول إن قسمة ثلاثية حديث المتواتر، حديث آحاد وحديث مستفيد وهذا هو الذي أشار إليه الناظم بقوله والمستفيض منه وأشار إليه بعد ذلك وجعله واسطة قول جلي اي قول واضح جعله واسطة بين ماذا؟ بين الحديث المتواتر والحديث الاحاد. وبعض العلماء كابن عبد الحكم وابن عرفه من المالكيه والمواق أو المواق من المالكيه ايضا يرى ان المستفيض والمتواتر شيء واحد شيء واحد ثم ذكر الناظم اقوال العلماء في الحديث المستفيض اقله ما هو بعضهم قال اقل المستفيض اربعه وبعضهم قال ان اقله اثنان وبعضهم قد رفع عن واحد هذا معنى قول الناظم وبعضهم قد رفع عن واحد أي اثنان وبعضهم قال أقله ثلاثة وهذا معنى قول الناظم وبعضهم عمّايلي وجعل المستفيذ كما ذكر الناظم واسطة هو الذي عليه بعض العلماء كما أشار لذلك الناظم. الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال على النار قال الناظم رحمه الله تعالى ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق وبعضهم يفيد إن عدل الروا واختير ذائن القرين تحتوى هنا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على مساله وهي مسألة خبر الاحاد هل يفيد العلم أم يفيد الظن أو غلبة الظن فقط فيذكر بأنه عند الحذاء عند الجماهير من الحذاء يعني الاصوليين أنه لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن وبعض العلماء يقول بأنه يفيد العلم إذا رواه عدل ضابط ثقة وهذا الذي اختاره كثير من المحققين وهو أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرينة كما قال الناظم رحمه الله تعالى واختير ذا إن القرينة تحتوى، فابن الحاجب رحمه الله تعالى اختار إفادة خبر الآحاد اليقين إذا احتوى على قرينة منفصلة زائدة على العدالة كما لو أخبر عن رجل بأنه قتل آخر مع مشاهدة المقتول يتشحط في دمه والقاتل هاربا فزعا وبيده السكين وعليها الدم فإن هذه القرينة مثلا يتقوى بها الخبر فيفيد القطع ومن المحتف بقارينة الصدق التي ترفع الخبر إلى كونه يفيد العلم النظري ما أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري أو مسلم وذلك لما احتف به من قرائن الصدق لمه أولا لشده معرفتهما بالصحيح من غيره فالبخاري ومسلم أشد معرفة من غيرهما بالحديث الصحيح وثانيا ولتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وهنا بد أن نشير إلى أمر وهو أن هذه المسألة هل حديث الآحاد يفيد العلم أو يفيد الظن هذا الاصطلاح اصطلاح حادث أما علماء السلف أما الصحابة وأتباعهم وأتباع اتباعهم من الأئمة الأربعة ما كانت هذه المسألة جارية على السنتهم وإنما كانت العبرة عندهم بصحة الحديث فإذا صح عندهم الحديث عملوا به إن كان حكما عمليا وصدقوا ما فيه إن كان خبرا دون النظر الى كونه حديثا متواترا او حديث احاد ودون النظر الى كونه يفيد العلم أو يفيد الظن وهذا هو الذي ينبغي أن يعمل به وينبغي أن يعول عليه وأما هذا الاصطلاح الذي جعله بعض المبتدعه طريقا لهم إلى هدم كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وطريقا لهم إلى رد كثير من الأحاديث الصحيحة هذا الطريق في الحقيقة طريق زائغ منحرف ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة والمعتزلة قال ابن القيم رحمه الله ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضا فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر إلى أن يقول فهذا الذي اعتمده نفات العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الاصوليين والفقهاء وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك بل سرح الأئمة بخلاف قولهم ممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك وشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم. ولذلك فإننا نستطيع أن نقول بأننا ننظر إلى شيء واحد فقط وهو الحديث إذا صح. من غير أن يعارضه حديث صحيح أقوى منه أو في منزلته فإننا ينبغي أن نعمل به إن كان حكما وأن نصدقه وأن نعتقد ما فيه إن كان خبرا ولا نحيد عن ذلك يمنة ولا يسرا قال ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء الذي عليه الأسوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا وعملا به يوجب العلم إلا فرقة قليلة تبعوا ضائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك وخبر الواحد كما قال ابن عبد البر وهو أحد أقطاب المالكية في المغرب قال yu'amalu b'chabari al في fi usul iddin ijmaa haka'ala thalika ijmaa al-muslimi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu alayhi wa sallam ala seyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Allahumma laa ilma lana illa maa alamtana قال الناظم رحمه الله تعالى وفي الشهادة وفي الفتوى والعمل به وجوبه اتفاقا قد حصل كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغوية يعني الناظم رحمه الله تعالى بهذا الكلام أن الأمة مجمعة على وجوب العمل بخبر الواحد اتفاقا في مثل الشهادة فشهادة الشاهد مقبولا وان لم تبلغ حد التواتر وكذلك في الفتوى فالفتوى يعمل بها وان لم يبلغ المفتي بها حد التواتر وكذلك يعمل بحكم الحاكم وحكم الحاكم لا يبلغ حد التواتر كذلك أجمعت الأمة على العمل بخبر الآحات الدنيويات كاتخاذ الادويه فيعتمد فيها على قول عدل أنها دواء مأمون من العطب وأيضا كارتكاب سفر أو غيره مما فيه غرر وفيه خطر على الإنسان إذا أخبر عدل واحد أو اثنان لا يبلغه عددهم حد التواتر أن هذا الطريق أو أن هذا السفر أو أن هذا الشيء مأمون ولا يجوز الاعتماد على مجهول أو على من لا يوثق بكلامه في مثل هذه الأمور لجواز أن يوقع الإنسان في الضرر قال بعد ذلك ومالك بما سوى ذاك نخع نخع أي نطق وتكلم فمالك رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وعامة الأصليين والفقهاء والمحدثين نطقوا ونخعوا بوجوب العمل بخبر الواحد في جميع الأمور الدينية وقد دل على العمل أو على وجوب العمل به العقل والنقل أما دلالة العقل فهي أنه لو لم يعمل به لا لتعطل جل الأحكام لأن غالب الأحكام الشرعية ثابت بالآحاد وإذا بطلت النتيجة أو بطل التالي بطل الأول وأما النقل فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فالله عز وجل قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فقد أمرنا الله بالتبين إن جاءنا فاسق بنبأ أما إذا جاءنا عدل بنبأ فإننا لسنا مطالبين بالتبين وعلينا أن نعمل بهذا الخبر دون أن نتبين لأن حاله العدالة وإذا قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه والطائفة تطلق في اللغات العربية على الواحد والاثنين والثلاثة وما زاد على ذلك، فهذه الطائفة المنذرة لم يشترط فيها ربنا عز وجل أن يبلغ حدها حد التواتر حتى تقيم الحجة على المجموعة التي تنذرها إذا رجعت إليها. و... وأما من السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استفاض عنه واشتهر أنه كان يرسل الرسول الواحد والرسولين في مهمات الدين ولو لم يكن ذلك حجة لما أرسل إلى الناس من ليس في خبره حجة وأما الإجماع فقد اشتهر بين الصحابة الرجوع إلى أخبار الاحاد من غير نكير ومن تتبع وقائع الصحابة وأحوالهم عرف ذلك وتيقن، وعرف أن الصحابة كانوا يرجعون إلى خبر الاحاد في العقائد والأحكام دون أن ينكر بعضهم على بعض فهل هؤلاء الذين ابتدعوا هذا الكلام فهدموا به مصوص الكتاب والسنة أدرى بشريعة وأدرى بهذا الدين من صحابة رسول الله الذين قال عنهم ربنا عز وجل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونه وقال عنهم أيضا لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو تصدق بجبل أحد ما بلغ بمثل جبل أحد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. إلى غير ذلك بعد ذلك قال الناظم رحمه الله ما ينافي نقل طيبة منع إذ ذاك قطعي أي الذي نقله أهل طيبة الذي نقله المجتهدون من أهل المدينة المنورة من الصحابة والتابعين فقط فإن مالكا يمنع العمل بخبر الواحد الذي يعارضه لكن متى إذ ذاك قطعي أي إذا كان المنقول من باب النقل وليس للرأي فيه مجال وإنما هو من باب النقل أو مما له حكم النقل وليس للرأي فيه مجال وليس من قبيل الاجتهاديات فإن هذا مالكا يقدم عليه عمل أهل المدينة إذا عرضه لما؟ لأن نقل أهل المدينة مستفيض متواتر وهذا النقل أحاد ونحن عندنا القاعدة إذا تعارض خبر واحد مع خبر جماعة فإن المقدم خبر الجماعة وذلك إذا صرحوا بنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان له حكم الرفع بأن كان لا مجال للرأي فيه وفي الحقيقة هذا لا ينبغي أن يسمى عمل أهل المدينة وإنما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي أن نقول بأنه من جملة السنة القولية أو التقريرية ينبغي أن نقول انه من قبيل السنة سواء نقل احادا أو تواترا هذا ليس مهما عندنا وأما إذا كان العمل أهل المدينة مبنيا على اجتهاد وعلى نظر وقياس ففيه خلاف في مذهب الإمام مالك والصواب عدم تقديم العمل المبني على الاجتهاد إذا عارضه خبر الاحاد وخبر الاحاد هو المقدم في مثل هذه الأحوال لأن هذا خبر والخبر نص والنص لا يعارض باجتهاد وإنما العبرة بالنص عند تعاربه مع قياس أو اجتهاد وبعض المالكيه يشذ في ذلك فيقدم, فيقدم عمل أهل المدينة باعتبار مال المدينة من فضل ومنزله وأن المدينة تنفي عنها الخبث كما ينفي الكير الخبث عن الحديد ولكن لا نسلم هذا لأن الخطأ ليس من الخبث فاحتمال خطأ أهل المدينة لا يسمى خبثا والمدينة لا تنفيه إذن وإنما هي تنفي الخبث أي تنفي المعاصي والذنوب وأهل الخبائث كذاك في معارض القياس روايه من أحكم الأساسة أي كذلك إذا تعارض عمل أهل المدينة مع القياس خالف القياس فأيهما يقدم روايتان عمّا أحكم الأساس أي عمّا أتقن الأصول وأحكم أصول مذهبه وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى والصواب الله أعلم أن عمل أهل المدينة إذا كان مبنيا على النقل فإن العبرة بعمل أهل المدينة لأنه نقل ونص وأما إذا كان مبنيا على اجتهاد فلكل إمام اجتهاده ولكل إمام ما يراه وليس مجتهد ملزما باتباع اجتهاد أحد ما لم يكن ذلك اجماعا قد سبقه إليه العلماء وقد كفى من غير معتضادي خبر واحد من الآحاد أي خبر الواحد يكفي دون الحاجة إلى مساند من نص أو قياس أو عمل فالخبر بذاته بنفسه حجة في العقائد والأحكام ولا نحتاج إذا جاءنا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر له عاضدا ونبحث له عما يسانده من نص آخر أو قياس أو عمل أو قاعده من قواعد الشريعة وإنما الخبر بنفسه حجة والخبر بنفسه قاعدة ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كفى أيضا الجزم من فرع وشك الأصلي ودع بجزمه لذاك النقل أي يكفي أيضا إذا روى شخص عن شيخه حديثا ثم هذا الشيخ شك في هذا الحديث والفرع جازم فإن هذا يكفي فجزم الفرع يكفي ولو مع شك الأصف فإن شك الأصلي لا يسقطه ولا يسقط روايته لاحتمال أن يحدثه وينسى وقد الف كتبا في من حدث ونسي وهذا ربيعة رضي الله عنه كان يحدث عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه كان سهيل رضي الله عنه أو كان ربيعة يحدث عن سهيل ابن أبي, أبي صالح عن أبيه عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قل بشاهد واليمين ثم نسيه سهيل وكان يحدثه عن ربيعه فيقول حدثني ربيعه عني أني حدثته كذا وكذا ولم ينكر عليه أحد وأما إذا جزم الأصل بعدم الرواية جزم الأصل بعدم الرواية عنه ففي هذه الحالة فإن هذا الحديث لا يؤخذ ويترك ولا يتهم واحد منهما بالكذب كما سيأتي ذلك للناظم ولذلك قال الناظم ودع بجزمه أي دع بسبب جزمه والباء سببية والمعنى ودع ذلك النقل بسبب جزم الأصل أن الفرع لم يرو عنه وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي شيخ متبع وهو الامام الباجي رحمه الله تعالى قال بقبول الرواية بشرط واحد وهو الا يتنصل الاصل من هذا الحديث بان يقول بان هذا الحديث لم اروه اصلا يتنصل منه ويتخلص منه ففي مثل هذه الحاله تقبل لا تقبل روايته اما اذا اما اذا لم يتنصل الأصل من الرواية ولم ينتفي منها فإن هذه الرواية تقبل لماذا؟ لجوازي أن يحدثه وينسى ولا عبرة بعد ذلك شك الاصل أو نفى رواية الفرع عنه أو تردد كل ذلك لا يضر في رواية الفرع ما دام الفرع جازما بروايته أما إذا تخلص من هذا الحديث وقال هذا ليس من روايتي أصلا ففي مثل هذه الحالة قال الإمام باجي رحمه الله تعالى بعدم القبول وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة أي ليس هذا التعارض والتخالف بين الأصل والفرع قادحا في عدالة واحد منهما فلا نقول ان أحدهما كاذب فنترك رواية الجميع ونسقط عدالة, عدالة الجميع وإنما لا نقبل رواية الجميع ولا نقتح في عدالة الجميع كالشهود يشهد بعضهم على نقيض ما يشهد عليه الآخر فإننا نسقط هذه البينات أو هذه الشهادات ونحتاج إلى دليل آخر إما يقوي هذه الشهادة أو يساند تلك الشهادة الأخرى والرفع والوسط وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ إن أمكن الذهول عنها عادة إلا فلا قبول للزيادة الرفع يقدم على مقابله وهو الوقف والوسط يقدم على مقابله وهو الإرسال وزيد اللفظ أي زيادة اللفظ في الحديث تقدم على مقابلها وهو عدم هذا اللفظ او عدم هذه الزيادة، كل هذه الأمور يقول الناظم مقبولة عند إمام الحفظ أي مقبولة عند الأئمة المحدثين أهل الحفظ والإتقان، بشرط أن تكون مما يمكن الذهول عنها عادة. أما إذا كانت مما لا يمكن ذهول عنها ولا يتصور نسيان الآخرين لها أو غفلتهم عنها فإنها لا تقبل ولذلك قال إلا فلا قبول للزيادة وقيل لا إن اتحاد قد علم والوفق في غير الذي مر رسم أي بعض أهل الأصول منع قبول الزيادة مطلقاً أم كانت ذهول عنها أم لا بشرط وهو أن يعلم اتحاد المجلس أي أنه لم يحدث به إلا مرة واحدة أما إذا علم تعدد المجالس فهي مقبولة وتحمل على أنه حدث بالزيادة في بعض المجالس وبدونها في غيره وكذلك إذا لم يعلم اتحادهما ولا تعددهما فإنها تحمل على التعدد ولا ترد رواية العدل للزيادة بمحتمل فلاحتمال لا عبره به أمام الجزء والصحيح عند علماء الحديث المحققين منهم أن الزيادة إن كانت مخالفة إن كانت مخالفة لما رواه العدل لم تقبل وإن لم تكن مخالفة وكان الراوي عدلا ضابطا قبلت قال وللتعارض نم المغير المغير أي الذي يغير الاعراب إذا كانت الزيادة تغير الاعراب كانت معارضة للرواية الخالية عن الزيادة عندئذ يطلب الترجيح بينهما من خارجه ويضربون لذلك مثالا فرضيا يقولون قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاتا شات لو فرضنا جاءت روايات أخرى فيها زيادة تغير العراب لكانت معارضة لها مثالها في أربعين شاتا نصف شات فتغير الاعراب وتغير المعنى ولزم الترجيح بين الحديثين من خارج كان ينظر أيهما أصح سنداً وأيهما أكثر الرواة لهذا الحديث وإلى آخر المرجحات التي سنعرفها في محال لها وهذا هو القول المشهور وقول الجمهور من العلماء وحث بعض قد رآه الأكثر دون ارتباط وهو في التأليف يسوه بالوفق بلا تعنيف حث بعض قد رآ جوازه أكثر العلماء من الحديث لكن بشرط أن لا يكون هناك ارتباط بين المحذوف وبين ما بقي أما إذا كان ارتباط بينهما ككون المحذوف شرطا أو غاية أو استثناء منه فإنه لا يجوز فهمنا يا شباب فمثال ما يجوز فيه الحذف قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتة يجوز عليك أن تتصر على قولك هو الطهور ماءه لأن الجملة الثانية لا علاقة لها ولا ارتباط لها بالجملة الأولى وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم زياده للفائده فيجوز أن نقتصر على الجنة الأولى ومثال ما لا يجوز فيه الارتباط قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي عنه نهى النبي عن بيع الثمر حتى تزهو حتى تصبح صالحة فلا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها لان ذلك فيه غرر لان ذلك فيه غرر على المشتري فقد لا تتم الثمره وقد يرسل الله عليها ريحا صرصرا فتقطعها او تاخذها فباي حق ياخذ احدكم مال اخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك انت ان تقول نهى عن بيع الثمره وتسخط لانك ستسير لنا مشكله كبيره فيما بعد وهكذا القياس وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف أي في التأليف في تأليف الكتب يسوغ الحذف بشروطه المتقدمه بلا تعنيف أي ليس هناك مخالف معنف على الحذف الذي ليس بينه وبين ما بقي ارتباط أما في الرواية ففيها خلاف أو فيها نزاع والقول الأقوى الصحيح لذلك قال الأكثر أما في التأليف فهو بلا تعنيف اي بلا خلاف وعلى كل حال رواية الحديث على تمامه هو الأفضل أو هي الأفضل والأكمل وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن روى عنه حديثا فكمله ورواه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقال نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامعه قد يكون الذي تبلغ له الحديث يفهم من مما حذفته أنت وانت ترى أنه لا ارتباط له بما ذكرت يفهم أن له معنى يفيد الذي ذكرته أنت ويفيد في مدلول الحديث العام إلى غير ذلك قال بعد ذلك بغالب الظن يدور المعتبر اعتبر الإسلام كل من غضب اعتبر الإسلام كل من غب. المعتبر مصدر ميمي بمعنى الاعتبار والباء بغالب الظن بمعنى على ببستع وعد يعوض ومثل من ومن ومع بهنطقي فعلى احيانا تاتي بمعنى الباء احيانا تاتي بمعنى على فاعتبر الغالب الظن يدور او المعتبر على غالب الظن المعتبر على غالب الظن فالاعتبار لصدق الخبر يدور على غلبة ظن صدقه فكل ما يخل بغلبة الظن يمنع من القبول ككفر المخبر وفسقه ولذلك قال فاعتبر الإسلام كل من غب، كل من سبق من العلماء اعتبر في الراوي الاسلام لان الاسلام مظله الصدق والكفر مضنة الكذب ولذلك اعتبره كل من غبر ورواية الكافر لا تقبل لعدم الثقة بخبر الكافر الكافر الذي كفره صحيح العلماء مجمعون على عدم قبول روايته وإن جوزوا تحمله للحديث حال كفره ثم تأديته بعد ذلك بعد إسلامه كما سيذكر النار أما روايته للحديث حال كفره وكفره مجمع عليه فلا يجوز بإجماع العلماء وأما الكافر المتأول كالمبتدع بما يكفره إذا كان متدينا يحرم الكذب فهو كذلك أيضا عند الجمهور وهو الحق أي هو القول الصواب الصحيح وأما إذا كان غير متدين ولا يحرم الكذب على نفسه فإن حديثه لا يقبل فإن حديثه لا يقبل قال وفاسق وذو ابتداء إن دعا أو مطلقا رد لكل سمع اي يلزم على دوران الاعتبار على غلبة الظن رد رواية الفاسق والمبتدع لأن الفسق مظلة الكذب والابتداع أيضا مظلة الكذب مشهور عند المحدثين أن البدعي المتأول إذا كان داعية لبدعته أو كان يجيز الكذب لترويجها ونشرها كالخطابية وغيرها من الفرق فإنه لا تقبل روايته وأما إذا كان غير داعية ولم يجوز الكذب لترويج بدعته ونشرها فإنها تقبل روايته فهمنا يا شباب ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى إن دعا أو مطلقا فبعض العلماء يشترط أن يكون داعية لبدعته حتى ترد روايته وبعضهم يقول إن رواية المبتدع ترد مطلقا سواء كان داعية أم لم يكن داعية قال بعد ذلك كذا الصبي وان يكن تحمل ثم أذاب بنفي منع قبلوا كذا الصبي وان يكن تحملوا او تحملوا وعندهن هنا تحملوا يعني أن الصبي لا تقبل روايته ولو كان مميزا صدوقا لعلمه بعدم مؤاخذته فلا ثقه بخبره الصبي يعلم أنه لا يآخذ بالكذب وبتغيير الحديث فلا تقبل روايته لهذا الأمر وإن كان مميزا صدوقا وأما إذا كان غير مميز أو كان معروفا بالكذب فإنه لا تقبل روايته من باب اولى قال وإن يكن تحمل يعني أن الكافر والفاسق والمبتدع والصبي هؤلاء جميعا إذا تحملوا حالة كونهم كذلك ثم عند الأداء عند رواية الحديث لغيرهم قالوا عن تلك الصفات وصاروا غير متصفين بما يمنع قبول روايتهم فإن روايتهم تقبل. كما لو سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ وهو كافر أو فاسق أو مبتدع أو صبي ثم أده في حالة الإسلام أو البلوغ أو زوال الفسق والابتداع فإنه على مذهب الجمهور تقبل روايته وهو الحق لأن العبرة أيها الشباب بوقت الأداء لا بوقت التحمل العبرة بوقت الأداء وقد أجمع الصحابة على رواية صغار الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في زمن صباه وأدوا بعد الألوغ كابن العباس والحسن والحسين والنعمان بن بشير وابن الزبير واضرابهم وأيضا قبل حديث جبير ابن مطعم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور، وقد سمعه وهو كافر من النبي صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور بصلاة المغرب، فحدث بذلك بعد إسلام، وقد سمعه وهو كافر. قال بعد ذلك من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته الدليل، أي أن الراوي إذا كان غير فقيه، غير عارف. بالفقه واغواره وأسأ وما فيه، فإن الجيل يردون روايته ومن الجيل يقول المقصود بالجيل هنا المقصود بالجيل هنا أ أتباع مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أي أهل مذهب مالك يقولون برد رواية غير الفقيه. فرواية غير الفقيه عندهم غير مقبولة قالوا لأن غير الفقيه قد يلتبس عليه الأمر وقد يروي بالمعنى وهو لا يفقه معنى الحديث تماما وجيدا فيؤدي ذلك إلى التغيير والتحريف. ولوجود هذا الاحتمال فإن الجيل لا يقبلون رواية حديث رواية غير الفقيه وعكس هذا القول أثبته الدليل أي عكس هذا القول وهو قابول رواية الراوي فقيها كان أو غير فقيه هو الذي أثبته الدليل وأثبته أثبته الحجة والبرهان وإنما العبرة بكونه عدلا ضابطا ثقة متقنا والدليل المقصود به قول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه أي كم من حامل لحديث فيه من الفقه شيء الكثير وهو لا يفقه هذا الفقه وإنما يحمله إلى من؟ إلى من هو افقه منه وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسلم وفيه ايضا ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورواه غيره من الرواة والقول الثاني وهو قبول رواية غير الفقيه هو القول القوي الذي لا ينبغي أن يصار عنه قال بعد ذلك ومن له في غيره تساهل أي كذلك إذا كان الراوي يتساهل في غير الحديث في غيره فان روايته تقبل اذا كان يتحرز في روايه الحديث ولا يتساهل في الحديث وانما يتساهل في غيره فتساهله في غير الحديث لا يضره ولا يؤثر على روايته لان العبره بروايته الحديث مضبوطا متقنا كاملا غير منقوص ولا شك أن رواية الذي لا يتساهل مطلقا مقدمة على رواية الذي يتساهل في غير الحديث وأما المتساهل في الحديث فإن روايته لا تقبل كالذي يسمع الحديث وهو أو يسمع الحديث لغيره أو يقرأ الناس عليه وهو ينام أو وهو غفلان ولا ينتبه ولا يتقن كتابة الحديث ولا يهتم بكتابه ولا يراجعه ولا ينظر فيه إلى غير ذلك من علامات التساهل التي تعرف من حال الشخص ومن حياته وسيرته وروايته كالتحمل حال النعاس أو كسماع الحديث حال نعاس الشيخ وغير ذلك قال ذو عجمة أو جهل من من يقبل ذو عجمة أي الأعجمي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايته لأن العدالة تمنعه أن يروي إلا كما سمع والأصل أنه يروي كما سمع فلا يثار عن هذا الأصل إلا بدليل قوي وكذلك الذي لا يعرف نسبه من ماه نسبه لا يعرف فإن جهل أن الجهل بنسبه لا يضر في عدالته ولا في روايته وإنما العبرة بشخصه هو أن يكون عدلا ضابطه فالمدار إذن على عدالته وضبطه لا على معرفة نسبه ولا شك أن معروف النسب مقدم على غير معروف النسب عند التعارض كما سيأتي قال كخلفه لأكثر الرواة وخلفه للمتواترات يعني أن خلف الراوي لأكثر الروات لا يبطل روايته وكذلك خلفه للمتواتر لا يبطل روايته بالجملة ولكن يصار إلى الترجيح فيرجح الأكثر والمتواتر على الأقل والآحاد بعد ذلك يقول وكثره وإن لقي يندر فيما به تحصيله لا يحضر يعني أنه يقبل اكثار الرواية من الحديث وإن ندرت مخالطة الراوي للمحدثين بشرط إن كان يمكن تحصيل ذلك القدر الذي رواه من الحديث في ذلك الزمن الذي خالط فيه المحدثين فإذا كان يمكن أن يحصل كل هذه الأحاديث التي رواها مع كثرتها في ذلك الزمن الذي خالط فيه المحدثين فإن أحاديثه تقبل أما إذا كان لا يتصور عادة تحمله وسماعه لكل هذه الأحاديث في هذه الفترة القصيرة في مخالطته المحدثين فإنها لا تقبل أحاديثه أو يصير هذا؟ طاعنا وقادحا في رواياته فلا تقبل عندما لا يتسور ذلك لظهور الكذب في بعض منهم لم تعلم عينه فوجب طرح الجميع وجب طرح الجميع هذا حكم الاكثار من الحديث وأما حكم الإقلال منه فالتحقيق أنه لا يقدح في الروايه وبعض العلماء يقول إن ذلك قادر لأن الإقلال في الرواية يدل على عدم الاهتمام بالدين ولكن هذا القول ليس بقول قوي فإن الإقلال في الرواية قد يكون لسبب آخر غير, الاهتمام غير عدم الاهتمام بالدين قال بعد ذلك عدل الرواية الذي قد أوجبه هو الذي من بعد هذا يجلب والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقضه في مرؤة الإنسان عدل الرواية وتكلمنا على العدالة فمن هو العدل إذن فمن هو العدل يقول العدل هو الذي يجلب تعريفه من بعد هذا البيت ثم جاء لك ببيتين من منظومة ابن عاصم في فقه المعاملات والقضاء وهي منظومة مطولة جدا فيها ألف وسبعمائة بيت أو تزيد قال والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب أو في الأغلب في الأصل في الغالب هنا في الأغلب في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في الأيان يقدح في مروءه الإنسان فالعدل هو من يجتنب الكبائر كلها ويتقي في غالب أحواله الصغائر ولا يصر عليها وايضا يجتنب المباحات التي تقدح في مروءته في نظر الناس كالأكل في الطرقات والمشي والمشي في الأسواق دون بكشف الرأس مما كان يقدح في العدالة في ذلك الزمن إلى غير ذلك وكالبول في الطرقات والإكثار من الجلوس مع الغوغاء والإكثار من الجلوس مع العامة من الناس ومشاركتهم في أحاديثهم الساقطة إلى غير ذلك مما هو مباح لا إثم عليه لكنه يقبح في شخص الإنسان وهمته ويدل على دمو همته بعد ذلك يقول وذو أنوثة وعبد والعداء وذو قرابه خلاف الشهداء ذو أنوثة أي الأنثى العبد غير الحر العدو والقريب هؤلاء جميعا روايتهم تقبل فالانثى تقبل روايتها والعبد تقبل روايته والقريب تقبل روايته والعدو تقبل روايته, والعدو تقبل روايته على عدوه لكن هؤلاء جميعا خلاف الشهداء اي هؤلاء لا تقبل شهادته وانما تقبل روايته مفهوم يا شباب، فالمرأة لا تقبل شهادتها إلا في بعض الأمور أو في بعض المسائل، والعبد ايضا والعدو لا تقبل شهادته على عدوه، والقريب لا تقبل شهادته لقريب لكن رواية هؤلاء جميعا تقبل، لأن الرواية غير الشهادة، الرواية غير الشهادة. قال ولا صغيرة مع الاصرار المبطل الثقه بالاخبار الاصرار على الصغائر يسيرها كبائر فيقدح في العدالة والإسرار معناه المواظبه على الشيء والمداومة عليه وهو في اللغة العزيمة والتصميم على التمادي في الفعل فمثل هذا الإسرار يبطل الثقة في خبر هذا المصر فيسقط روايته ولا ثقة بخبره عند وسواء كانت الصغائر من جنس واحد ام لا فالاتي بواحده من كل نوع ايضا مسر قال فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجهل او فيما بطل فينبني على اشتراط العداله ترك شهاده المجهول, المجهول تنبني على ماذا على اشتراط العداله في الراوي والمجهول على ثلاثة اقسام مجهول الظاهر والباطن وهو مراده بقوله فدع من جهل مطلق، أي اترك من جهل ظاهره وباطنه مطلقة واللام في قوله لمن زائده للتقوية التقوية, التقوية والتعدي أيضا واللام للملك وشبهه وفي تعديه أيضا وتعليل قفي والثاني مجهول العين وهو عند جمهور المحدثين من لم يرو عنه إلا واحد ولو كان معروف العين والنسف وأكثر العلماء على عدم قبول روايته ان كان غير صحابي أما إذا كان صحابيا فإن روايته تقبل لأن الجهل بالصحابي لا يضر ورجل من الصحابي وابا صير عن معنعن وليجتبه فالصحابي مقبول ولو لم يرو عنه إلا واحد فإنه تقبل روايته والثالث من المجاهيل من ظهرت منه العدالة بحسب الظاهر مع جهل باطنه أي باطنه وحقيقته لم تعرف لكن ظاهره العدالة ظاهره العدالة يقول فالأكثر على عدم قبول روايته في الحقيقة قوله الباطن إذا كان يقصد به أعماق الشيء وباطن الإنسان الحقيقي فإن هذا امرا لسنا مكلفين بالبحث عنه ولكنه إذا كان المقصود بالباطن حقيقة أمره التي تعرف بالمعاشرة والمصاحبة والمجالسة والاختبار فإن هذا أمر معتبر لأننا نحن لا نستطيع أن نحكم بعدالة شخص لا نجربه وسيأتيك الناظم بالأشياء التي تثبت العدالة أما كونك ترى شخصا يوما واحدا فتراه صالحا ويظهر عليه علامات الصلاح وظاهره العداله فتقول هو عدل تقبل روايته لا فهمنا يا شباب قال ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشاب أي العدالة تثبت بثلاثة أمور على ما ذكرها النار الأول الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس وخفاياها المعاملة هي المحك التي بها تعرف حقيقة الإنسان وكلما طالت المعاملة كلما كانت أدل على المدلول وابين في توضيح المقصود الثاني التعديل بتزكية العدل له فإذا كان شخص هناك عدل معروف وهذا شخص زكى شخصا آخر وقال هذا الشخص عدل وقد عرفه فإن هذا التعديل يقبل وهي التزكية الثالث انتشار عدالته واشتهار أمره بين الناس كعدالة مالك وسعيد بن المسيب ومحمد بن القاسم وغيرهم من العلماء الذين اشتهروا فتجاوزوا القنطرة فلا يحتاج إلى البحث عن عدالتهم ولا إلى البحث عن حقائقهم لأنهم أوضحوا من شمس النهار قال وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا ثاوي وشرط كل أن, أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما التعديل قد يكون احيانا بالالتزام ولو لم يصرح المعدل بالتعديل والتعديل الذي يكون بالالتزام ذكره الناظم في ثلاث مسائل الأولى قضاء القاضي بشهادة الشاهد أي حكمه بمقتضاها الثانية رواية الراوي الذي لا يروي إلا عن عدل شيخ شيخ لا يروي إلا عن ثقات عدول والثالثة عمله بروايته عمل الراوي بروايته يقول تدل على العدالة بالالتزام بشرط أن يرى كل من هؤلاء ملتزما ردى ما ليس بعدل، فهؤلاء الثلاثة لا بد أن يعرفوا بالتزامهم رد رواية غير العدل أو رد شهادة غير العدل أو رد حديث غير العدل، فهمنا شباب. أما إذا لم يعرف عنهم هذا الأمر، فإن قضاء القاضي بشهادته أو رواية أو رواية الراوي عنه أو عمل العامل بحديثه كل ذلك لا يدل على عدالته لا يدل على عدالته والثالث عمل العامل بروايته لابد أن يسرح بأنه لا يعمل إلا بحديث صحيح أما إذا لم يسرح بذلك فيجوز أن يعمل بحديثه احتياطا أو لأنه صح عنده لكنه لم يصح عند غيره تم يا شباب قوله ثاوي اي كائن وثابت بالامور التي ذكرها ثاوي اي كائن بما ذكرت قال بعد ذلك والجرح قدم باتفاق ابدا إن كان من جرح اعلى عددا وغيره كهو بدون ميني وقيل للترجيح في القسمين قال الناظم رحمه الله تعالى وجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا أي أن الجرح يقدم باتفاق العلماء إذا كان عدد المجرحين أكثر من عدد المعدلين وغيره أي غير هذه الحالة أي إذا كان عدد المعدلين أكثر أو استوى عدد المعدلين مع عدد المجرحين فهو على ما يذهب إليه المحققون من أهل العلم من الأهل الأصول والحديث أن الجرح أيضا يقدم في مثل هذا فلا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أن يكون أقل أو أن يستوي عدد المعدلين مع عدد المجرحين وبعض العلماء يذهب إلى الترجيح في القسمين الأخيرين أي إذا كان عدد المعدلين أكثر أو استواء عدد المعدلين مع عدد المجرحين وذلك لماذا يقدم الجرح على التعديل لأن الجرح أو لأن المجرح معه زيادة علم وقد اطلع على الراوي ما لم يطلع عليه المعدل قوله بعد ذلك كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه اتى التعدد أو عنه روي التعدد أي كلا الأمرين الجرح والتعديل يثبتهما المنفرد فيثبت الجرح بواحد ويثبت التعديل بواحد والإمام مالك رحمه الله تعالى روي عنه اشتراط العدد في التعديل والتجريح فهو يشترط العدد في الشهادة فلا يقبل شخصا كشاهد إلا إذا عدله اثنان فأكثر وأيضا لا يجرح في شخص إلا إذا تكلم فيه اثنان فأكثر وكان المتكلمان عدلين طبعا وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية أي ذو من أهل العلم ومن أهل الأصول قال باشتراط العدد في الشاهد دون الراوي لماذا؟ قال لأن الشهادة يطلب في أصلها التعدد يطلب في أصلها التعدد فيشترط في كثير من الشهادات أن يكون الشهود فيها اثنين فأكثر فإذا طلب في أصلها التعدد فكذلك يطلب في تعديل الشهود وفي تجريح الشهود اثنان فأكثر وأما الرواية فأصلها لا يطلب فيه العدد فلا يطل... لا يشترط في الرواية أن يروي الحديث اثنان فأكثر وما دام أصل الرواية لا يطلب فيه العدد فكذلك تعديل الراوي وتجريحه لا يطلب فيه العدد وبعض العلماء يقول إن هذا التفصيل وهو التفريق بين الشهادة والرواية هو الذي قال به أكثر العلماء وهو الذي ذهب إليه أكثر المحققين وهو قول وجيه قال بعد ذلك شهادة الإخبار عما خص فيه ترافع إلى القاضي زكر وغيره رواية هنا الناظم رحمه الله تعالى يفرق. بين الشهادة والرواية فيقول إن الشهادة هي الاخبار عن شيء خاص من شأنه أن يترافع فيه إلى حكام الشريعة وقضاتها الاخبار عن شيء خاص كأن تخبر أن لعمر على زيد درهم، أو أن عمرا طلق زوجته أو أن ابراهيم اعتق عبده، فمثل هذه الأمور الخاصة يمكن ويتصور فيها الترافع إلى القضاء إلى قضاه الشريعة وحكامها فهذه هي الشهادة إخبار عن شيء خاص، وأما الرواية فغير الشهادة، معنى ذلك أن الرواية هي إخبار عن شيء عام. كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا شيء عام أو الاخبار عن شيء خاص ليس من شأنه أن يترافع فيه إلى حكام الشريعة ولا إلى قضاتها كقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين ذو السويقتين رجل من الحبشة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرب الكعبة وذلك في آخر الزمن فهذا إخبار عن شيء خاص ليس من شأنه أن يترافع فيه إلى حكام بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى والصحب تعديلهم كل إليه يصبو. الصحب أي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعديلهم يصبو ويذهب يميل إليه كل العلماء ولذلك قال كل فالذي عليه أهل السنة أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ولا يحتاج إلى تزكية أي واحد منهم والصحابة كلهم عدول وإذا روي عن أي واحد منهم فهو عدل وهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي أن نحيد عنه ولا أن ننحرف لأن قوما رضي الله عنهم في كتابه وقوما قال عنهم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه قوم هذا شأنهم لا ينبغي أن يبحث عن عدالتهم ولا ينبغي أن يتكلم فيهم المتخلفون ولا أن يطيل فيهم ألسلتهم ولذلك لا ينبغي السؤال عن عدالة الصحابي والجهل بالصحابي لا يضر فإذا قيل صحابي فإن ذلك يكفيه قال بعد ذلك واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام المؤتمن إمام المؤتمن يعني به الإمام القرافي رحمه الله تعالى كما ذكرنا الإمام القرافي ذهب مذهبا لم يوافق عليه أكثر العلماء وهو أنه اختار عدالة الصحابة الملازمين لرسول الله المهتدين بهداه دون من سواه أما الذين رأوه مرة أو مرتين ولم تطل صحبتهم له فإن هؤلاء يقول الإمام القرافي يحتاج إلى النظر في حالهم وإلى النظر في سيرتهم وعدالتهم وهذا القول قول لم يوافقه عليه أكثر العلماء والقول الذي عليه الجمهور هو القول الأول بل إن الإمام النووي رحمه الله تعالى حكى إجماع العلماء السلف على عدالة كل الصحابه النووي أجمع من يعتد به وكلهم عدول لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به أي الإمام النووي قال أجمع العلماء الذين يعتد بقولهم على عدالة الصحابة كلهم بعد ذلك قال إذا ادعى المعاصر العدل الشرف بصحبة يقبله جل السلام بصحبة الباء هنا باء التعبية للبستع معدعو الصقي مثل من ومن ومع بهمطقي أي إذا ادعى المعاصر العدل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإن دعوان تقبل بشرطين الشرط الأول أن يكون القائل أو المدعي عدل وشرط الثاني أن يكون معاصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن يكون وجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم معلوما فمن كان هذا حاله ودعا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعوه ولذلك قال الناظم يقبله جل السلم وبعض العلماء يذهب مذهب لا يوافق عليه يقول إذا ادعى المعاص إذا ادعى شخص لنفسه الصحبة فإنها لا تقبل دعواه بعد ذلك يقول ومرسل قولة غير من صحب قال إمام العجمين والعرب عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافعي هنا يذكر الناظر رحمه الله تعالى معنى المرسل عند الاصوليين والفقهاء ومعنى المرسل عند المحدثين فالمرسل عند الاصوليين هو أن يقول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روايته سواء أكان القائل تابعيا أو غير تابعيا مطلقا فالمرسل عند على اصطلاح أهل الاصول يدخل فيه المنقطع والمعضل إلى غير ذلك وأما عند المحدثين فالمرسل هو قول التابعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدون أن يذكر الصحابي مفهوم؟ وبعض المحدثين يقولوا قول التابعي الكبير دون التابعي الصغير فالتابعي الكبير عند بعض المحدثين إذا قال قال رسول الله كان حديثه مرسلا اما التابعي الصغير فإن حديثه لا يكون مرسلا وإنما يكون منقطعا والقول الأول عند المحدثين هو القول الأقوى والصحيح قال وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صحح الحديث المرسل لأهل العلم فيه ثلاثة أقوى قول بعدم قبوله وهو قول الامام الشافعي واكثر المحدثين وهو القول الصحيح الاقوى فالامام الشافعي وجمهور المحدثين يرون أن المرسل لا يقبل غير حجه يقولون لان الساقط مجهول والمجهول لا اعتبار بروايته وهذا القول لم يذكره الناظم في قوله لكنه قول مشهور ومعروف والقول الثاني وهو حجة أن الحديث المرسل حجة ولكن القائلين بحجيته اختلفوا على قولين فيه هل يقدم عليه الحديث المسند أو أنه هو مقدم عليه المسند فالقول الذي عليه الكثير أنه من الكثير طبعا من القائلين لحجية الحديث المرسل أن المسند مقدم على المرسل أن المسند مقدم على المرسل وهؤلاء الذين قالوا بالاحتجاج بالحديث المرسل حجتهم أن العدل الراوية لا يسقط الواسطة مع الجزم لرفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لجزمه بثقة الواسطة التي لم تذكر وإلا لاتهمناه بالتدليس القادح في عدالته ونحن نفترض أنه عدل وأيضا الذين قدموا المرسل على المسند حجتهم أو وجهة نظرهم أن من وصل السند احالك على البحث عن عدالة الرواه ومن حذف الواسطة مع الجزم بالرواية فقد تكفل لك بعدالة الواسطة وكفاك مؤنة البحث ولكن القول الصحيح هو عدم الاحتجاج بالحديث المرسل لأن عدم معرفة الراوي تسقط اعتبارا روايته تسقط اعتبارا لاحتمال أنه لو بينه لكان غيره يعلم فيه جرحا لا يعلمه الذي روا عنه فقد يعلم ويعرف عن هذا الراوي غيره, غيره ما يسقط روايته وما يرد روايته ولذلك كان عدم, الحد... عدم اعتبار الحديث المرسل هو القول الأقوى قال بعد ذلك والنقل للحديث بالمعنى منع نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ منع وذكر عن بعض العلماء منهم مالك رحمه الله تعالى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله مرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم البراء بن عازب الدعاء فالبراء بن عازب أبدل لفظة النبي بالرسول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل ونبيك الذي أرسلت أو ونبيك على حسب الدعاء والسياق ونبيك الذي أرسلت فالنبي ما أجاز له أن يغير لفظة النبي بلفظة الرسول وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست مع أن معنى لقست وخبثت واحد وكان بعض العلماء من علماء الحديث يمنع إبدال حدثنا بأخبارنا في السنة طبعا ولا شك أن هذا القول هو القول الاحوط في حفظ الحديث وبعده عن تطرق الخلل ولكن المنع مطلقا قد يوقع في الحرج والضيق ولذلك كان قول أكثر العلماء بالجواز بشروط وهذا الذي أشار عليه إليه الناظم بقوله ومالك عنه الجواز قد سمع فمالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور المحدثين والعلماء جوزوا نقل الحديث بالمعنى بشروط الأول منها أن يكون المغير لللفظ أو الناقل بالمعنى عارفا